إن الحمد لله تعالى نحمده نستعينه بالله تعالى ونستغفره نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا.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 منها الوطء في الفرج لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يضخرن والطلاق لقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن الطلاق يحرم في الحيض ويقع عند الأئمة الأربعة وجماهير أهل العلم أن الطلاق يقع في الحيض والصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقبالت الحيضة فدع الصلاة والصوم لقوله صلى الله عليه وسلم أليس إحدى إذا حاضت لم, لم تصم ولم تصلي قلنا بلى والطواف لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت افعل ما يفعل الحاج غير أن تطوف تطوفي بالبيت حتى تطهري وقراءة القرآن لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن حديث ضعيف كل ده ذكرناه قبل كذا وقرأة القرآن ذكرناه في الجنابة ومس المصحف لقوله تعالى لا يمسه إلى المطهرون واللبث في المسجد لقوله صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لجنب ولا حائض حديث ضعيف ولكن يدخل فيه ولا جنبا إلا عبر سبيل حتى تغتسل تدخل فيه الجنوب وكذا المرور فيه إن خافت تلويثه يعني المرور في المسجد إن خافت أن تلوث المسجد بالدم فإن أمن تلويثه لم يحرم لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة ناولين الخمرة من المسجد فقالت إني حائض فقال إن حيضتك ليست في يدك ليست في يدك يعني لا تلوثي ليست دم في يدك فتلوثي المسجد وقيل ليست في يدك يعني ليست بيدك الخمراء زي المصلية كده بس صغيرة خمراء دي عبارة عن قطعة من الحصير صغيرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يضعها على جبهته إذا أراد أن يزكد ويوجب الغسل يبقى كده ما يحرم على الحائط ذكر منهم كل هذه الأشياء اللبس في المسجد للحائض فيه خلاف بين أهل العلم ذكرناه بل كده الأئمة الأربعة وجمهور أهل العلم على أن الحائض لا يجوز لها أن تمكث في المسجد ولا أن تعتكف وقال الإمام ابن المنذر وغيره كالمزني ودود الظاهري ونسب إلى زيد بن أسلم وهو ضعيف عن زيد بن أسلم أن اللبث في المسجد للحائد جائز وفيه أدلة وفي المسألة فيها سجال طويل ولكن المذهب على إن اللبث في المسجد للحائط محرم ويوجب الغسل لقوله صلى الله عليه وسلم دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي يعني يوجب الغسل يعني لو انقطع وجب على المرأة أن تغتسل، ويوجب البلوغ بمعنى إن هو لو نزل يبقى المرأة بلغت، وجب عليها كل العبادات الصلاة والصوم والزكاة زكاة خاصة بالمال والحج إن كانت لم تحج غير ذلك. قول سيدنا صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار أوجب عليها السترة بوجود الحيض، فدل على أن التكليف حصل به. وإنما يحصل ذلك بالبلوغ والكفارة بالوطء في فيه يعني هو ويوجب الغسل يوجب إيه أول حاجة الغسل ثاني حاجة البلوغ ثالث حاجة الكفارة خلاص هو بي حاول إنتك تفصل المسائل كده عشان تبقى فهم اللي هو انتهى من من محرمات التي يحرم على الحائط لغاية كلمة وكذا المرور فيه انخفضت لويث ثم قال ويوجب يوجب الغسل والبلوغ والكفارة بالوطء فيه والكفارة بالوطء فيه يعني يوجب الكفارة إن وطأ زوجتها وهي حائط والمسألة دي من مفردات المذهب الحنبلي انفرض به عن الأئمة الثلاثة وبرضو المذاهب كلها بتخالف على أساس الحديث لو الحديث صح قالوا إن هو يجب الكفارة للحديث ضعيف يبقى أسقطوا الكفارة الجمهور بيضعف الحديث والحنابلة بصاححه الحديث بيقول هنا بقى ولو مكرها أو ناسيا أو جاهلا الحاملة عندهم قاعدة إن الوطن لا يعتبر فيه الإكراه ولا النسيان خلاص دي عندهم قاعدة عندهم الجماع ما, ما ما لا يعتبر فيه الإكراه لو جامع مكرها يعتد بهذا الجماع ويتلطب عليه أحكاما لو جامع ناسيا يعتد بهذا الأمر لو جامع جاهلا يعتد به خلاص أحكام الجماع تختلف في الحيض في كفاره بتاعت الحيض تختلف في الحج هنقوله. فهنا بيقول هنا ولو مكرها أو ناسيا أو جاهلا للحيض والتحريم والراجح إن المكره والناسي والجاهل يستوي فيه الجماع وغيره خلاص؟ يعني الجاهل والناسي والمكره في غير الجماع لا يؤاخذ وكذلك في الجماع لا يؤاخذ لو جاء مع زوجته وهي حائض وهو جاهل بحيضها أو جاهل بالتحريم ومثله يجهل التحريم ليس عليه شيء. كذلك في الصوم، خلاص لو جامع زوجته في نهار رمضان وهو جاهل بالتحريم أو جاهل باليوم أنه صوم فليس عليه شيء. إنما الحنبلا بيقول أن الجماع يستوي لا يختلف عن بقية الأحكام. وهي الكفرة بقى يعبر عن دينار أو نصف دينار على التخير. مخير من أن يدفع دينار أو نصف دينار. قيمة الدينار أربعة وربع جرام ذهب عيار أربعة وعشرين. صافي يعني. أربعة وربع جرام ذهب عيار أربعة لو الجرام بثلثمائة جنيه يبقى الدينار بكام؟ بألف مئتين خلاص؟ فصح أنا بحسب صح؟ نعم. يكره واحد مسك له مسدس ومنشيله في دماغه كده بيقول تجمع تجمع زوجتك ولا اقتلك ده يكره على الجماعة <تصفيق> لا ده مش السحر والحاجات ديت هو ممكن يخش فيه يخش في الجهل والنسيان وكده لو ثبت فعلا ان هو سحر وممكن من انواعه برضه يخش في الاكرار لو ثبت كده يعني لو ثبت ان هو مصحور بهذه الطريقة الإكراه ممكن عزوك طيب هو هنا بيقول دينار أو نصف دينار على التخير هو مخير أقل حاجة نصف دينار يعني حوالي 600 جنيه وشوية وأكثر حاجة 1200 البلوغ والكفارة يعني من, من, من وطأ ما هو الكفرة بالوطء فيه؟ يعني من وطأ زوجته وهي حائض وجب عليه كفر. خلاص أوجب الكفرة بالوطء فيه. فيه يعني في الحائض. لما روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار قال أبو داود هكذا الرواية الصحيحة فهي دي الكفارة الحديث اللي فيها كفارة شيخ الألباني محسنه وفيه خلافين أهل العلم في الصحيحاته بيقول وكذا هي إن طواعت قياسا على الرجل يعني الحنبلة بيوجيب على المرأة أيضا إن طواعت والراجح هو على الرجل فقط لأن الحديث قال في الذي يأتي امرأة هو يحائض يتصدق بالدنار فظاهر الحديث أنه لم يذكر ما عليه المرأة فالراجل هو بس اللي يدفع الكفار وهل كفارة ديت على الرجل فقط أم كفارة على الرجل والمرأة ولكن تجب في حق الرجل الخلاف مش حنبنى عليه أثر شديد يعني إنما هو هو إن الحديث بيقول إن هي تصدق بدينار فمعنى كده إن هي على الرجل وليس على المرأة شيء ولا يباح بعد انقطاعه وقبل غسلها أو تيممها غير الصوم والطلاق واللبث في المسجد ثلاث أشياء دول يبقى انتهى كده من من الباب بتاع الذي يجيبه ايه بعد كده ايه بقى ما هو الذي يباح بعد الانقطاع وقبل الغسل يعني المرأة انقطع الحيض ولم تغتسل نفترض انقطع الحيض بعد شروق الشمس يجب عليها الغسل امتى عند صلاة الظهر ممكن يبقى في آخر وقت صلاة الظهر يبقى ودامها ساعات طويلة فسحة من الوقت يجوز لها أن تغتسل فيها فرضنا في هذا الوقت ما يباح لها بقى يباح لها الصوم ويباح لها الطلاق ويباح أن تلبث في المسجد بوضوء ثلاث أشياء ويحرم بقية الأشياء يحرم الوطن ويحرم قراءة القرآن لأنها أصبحت في حكم الجنوب يبقى إذن الحائض لما تطهر بينتزع منها أحكام الحيض ويبقى أحكام الجنابة يبقى تلات أحكام دولتهم الفرق بين الحض والجنابة طلاق والصوم واللبث في المسجد بغير وضوء يبقى التلاتة دولتهم بدول بيفرق الحض عن الجنب تلقيت اللي فات كله يستوي فيه إلا دول آه بوضوء زي الجنوب لأن الجنوب يجوز له أن يلبث في المسجد بوضوء والجنوب يجوز له أن يصوم صورة الصوم إن المرأة انقطع حيضها قبل الفجر بعشر دقائق وهي لن مش هتقدر تختسل قبل أن يؤذن الفجر يذوبك على ما تتصحر يعني فتتصحر ولما يؤذن الفجر ممكن تختسل دام الدم انقطع قبل الفجر صح صومها تنوي الصيام وصح صومها تجيب على إيه لا ما فيهاش كفارة الجماع قبل الغسل وبعد انقطاع الحيض يحرم بالإجماع وما فيهوش كفارة خلاص؟ يبقى الكفارة في أثناء الحيض بعد انقطاع الحيض وقبل الغسل لو وطأها زوجها يحرم عليه وليس عليه كفارة الطلاق لأنه إنما حرم طلاق الحائض لتطويل العدة وقد زال هذا المعنى تطويل العدة وطلقوهن لعدتين معناه إن الرجل لو طلق زوجته وهي حائض أطال عدتها عبارة عن الأيام الحيض اللي هي فيها لأن إحنا هنعد العدة من بعد الحيضة دي تبدأ تعد يعني فرضنا هي في أول يوم الحيض وطلقها زوجها هيقع الطلاق وتفضل سبع أيام أو ثمان أيام لغاية ما تطهر ده مش محسوبين من العدة أول مر هتحسب العدة يبقى العده زادت كده 7 ايام او 8 ايام فعشان كده يحرم الطلاق في الحيض عشان بيزود العده طب يقع اه يقع يحرم على الزوج الزوجه ان يطلق زوجته ولو فعل وطلقها وقع ولا لا معلش كفاره عليه الإثم ده سموه طلاق بدعي اخر حاجة واللبس بوضوء في المسجد قياسا على الجنوب طيب انقطاع الدم دخل في موضوع تاني كيف تعرف المرأة انقطاع دمها فهو بيقول بقى انقطاع الدم يعرف بإيه بأن لا تتغير قطنة احتشت بها في زمن الحيط طهر طهر ده تعريف يعني يقول انقطاع الدم اللي هو الطهر يعني عبارة عن إيه إنه لا تتغير قطنة احتشت بها في زمن الحيط هنا بقى احنا ممكن نحط فيها قعدة إن المرأة تعرف انقطاع حيضها بالقصة البيضاء تعريف القصة البيضاء إيه اللي هو عرفه ده قصة يعني قطنة بيضاء يعني القطنة لو أدخلتها المرأة في فرجها وأخرجتها تخرج بيضاء ده معنى القصة البيضاء وبعض أهل العلم قال لا القصة البيضاء دي عبارة عن سائل أبيض يخرج من الرحم يدل على انقطاع الحيض وده برضو بيدل بيه على انقطاع الحيض وقيل ان هو عباره عن عبارة عن خيط ابيض يخرج من الرحم كل هذه هذه الاشياء بيدل على ان الدورة او الحيض انقطع المرأة انقطاع الحيض يكون باشياء اول حاجة بالقطنه البيضاء اللي هي ذكرها ان هو المراه تدخل قطنه بيضاء او منديل ابيض فيخرج كما هو أو ده بيخ... ديت على حسب حال النساء في بعض النساء كده وبعض النساء كده نساء أخر تعرف انقطاع الدم بنزول خيط أبيض التالتة سائل أبيض الرابع الجفاف التام أربع حاجات المرأة ممكن تعرف بيوم الحيض الجفاف التام يعني ما فيش حاجة بتنزل خالص لا سائل أبيض ها؟ أي حجم الأربعة؟ أربعة وعشرين سعيا يوم إن إن قطاع الدم يوم كامل يبقى كده المرأة تاهورة تغتسل وتصلي. مرأة في يوم من الأيام في غير عادتها فجأة اكتشفت إن الدم ما بينزلش وتحتشي بقطن بيضاء تخرج فيها سائل أبيض يبقى في الحالة دي السائل الأبيض ده دل على انقطاع الإي الحيض. طيب. لا تستطيع أن تحتشي بعض النساء لا تستطيع بيبقى في التهابات معينة لا تستطيع أن تدخل فيها بيحصل فيه ألم شديد تنتظر حتى ينزل السائل فإن لم ينزل تختصر وتصلي بعد 24 ساعة خلاص كل دي علامات من علامات الطهر هو بيقول هنا والصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض دي بقى أحكام الصفرة والكدرة الصفرة والكدرة الصفرة وسائل أصفر بيخرج قبل الدورة أو بعده أو في أثناء الحيض يعني هو ليه ثلاث أحكام ده الصفرة سائل أصفر الكدرة سائل ترابي لونه لونه متكدر فيه عكر عكاره ده السائل اللي فيه كدرة عموما الصفرة الكدرة هي الألوان التي تخرج من الرحم غير الأبيض والدم يبقى أنا عندي ثلاث ألوان بيخرجوا من الرحم اللون الأبيض ودي قصة البيضاء ثاني حاجة الدم ودي علامات الحيض ثالث حاجة ألوان أخرى صفرة كدرة بني ألوان. أي ألوان تخرج من الحيض خلاف الأبيض وخلاف الأحمر سموها صفرة كدرة ما حكمها حط لها قاعدة كده حكم الصفرة والقدرة حكم ما قبلها حكم الصفرة والقدرة حكم ما قبلها يعني لو كان قبلها حيض يبقى حيض لو قن قبلها طهر يبقى طهر على حسب حالها يعني نضرب مثال امرأة عندها جلها صفرة والقدرة بعد الحيض يعني الحيض سبعة ايام جت اليوم التامن رأت صفرة وقدرة يبقى كده حكمه حكمه ايه الحيض طيب قبل ما يجلها الحيض نزل عليها صفرة وقدرة يبقى ده ايه طهر طف في أثناء الحيض بقى رأت صفرة وقدرة يبقى حيض لأنه في أثناء الحيض صفرة قدرة حتى لو كان الصفرة كدرة من علامات الحيض لا المرأة لا ينزل عليها لا تمكث ولا يعني تترك الصلاة حتى ينزل عليها الدم مش الصفرة والقدرة الدم ما هو بعد الحيض يبقى ط يبقى طحيد احنا قلنا حكمه ما قبله مدام قبله حيض يبقى حيض طب حضر بمثال آخر امرأة حاضد ايام وطهرت يوم ونزل عليها الصفرة والقدرة بعد كده تبقى حائز ولا طاهر ها ما هي طهرت يومه لا طاهر ليه لإن حكمها حكم ما قبلها وهي طهرت خلاص الصفرة والقدرة دي عبارة عن التهابات في الرحم أحيانا بتزيد بحسب أنواع الالتهابات يعني لو في امرأة عندها صفرة والقدرة كثير كثيرة ممكن تستعمل اللبوس بتاع الالتهابات جينيزول والحاجات دي دي بتضيع الالتهابات بتاعت الصفر والكدر لانها بتبقى ثطريات نعم اه حكماء حكماء قبلها اه قاعدة هنقول لها دل ايه تدلوقتي لا مش ايام عدودة الحاجة بتختلف بتختلف الامرأة نفسها ممكن تختلف الايام بتاعتها من شهر لشهر لما روى مالك عن علقمة أن أمه عن أمه أن النساء كنا يرسلنا بالدرجة الدرجة اللي هي الايه؟ القطنة أو الخرقة فيها الشيء من الصفرة إلى عائشة فتقول لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء ده برضه ناخد منه بعض الأدلة إن المرأة لا تتعجل في طهرها مدام شك في الطهر يبقى الأصل فيه إيه إنها حائط لا تتعجل في الطهر، أحيانا في أواخر الحيض المرأة تشك هو نزل انتهى ولا لا وترى ألوان غريبة كل ده حيض لا تتعجل حتى تريننا القصة البيضاء كانوا علقمة أن أمه بتحكيه له بتقوله أن النساء كانوا بيرسلنا بالخرق لعائشة حتى تريها ده انتهى ولا لا هي دي قصة البيضاء ولا لا فعائشة كانت حتطلهم قاعده لا تتعجل حتى ترى قصة البيضاء لازم ترى الطهر يقينا قال مالك وأحمد هو ماء أبيض يتبع الحيضة وفي زمن الطهر طهر لا تعتد به نص عليه بقول أم عطية كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيء يبقى لا تعد الطهر الصفرة والكدرة بعد الطهر شيء يعني حكم حكم الطهر والحديث الثاني لا تعجلن حتى تردنا قصة البيضاء فإذن الصفرة الكدرة حكم الحيط يبقى القعدة حكم الصفرة الكدرة حكم ما قبلها ما ظهرش الطهر يبقى لسه حائط وبرضو ما ظهرش الحيط يبقى لسه طاهر خلاص يعني مرأة طاهر وشكت هي حاضط ولا لا تفضل طاهر لغاية تتعاق قبل الحيط يبقى طهر لسه تمام صح. <تصفيق> وتقضي الحائض وأنه الصوم للصلاة. كنت أنا أطمئن أنك أنت فهم. وتقضي الحائض وأنه الصوم للصلاة. ده بيكمل أحكام الحائض. لحديث معاذة أنها سألت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصلاة الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت كان يصيبون ذلك. مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة طبعا هذه دي الإجابة يعني هي هي بتقول ما باله الحائل تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة يعز تسأل إيه الحكمة فعائشة سدت عليه هذا الباب وفي الوات تاني أحرورية أنت أنت أحرورية أنت يعني أنت من الخوارج ليه؟ لأن الخوارج كانوا يقضوا الصوم ويقضوا الصلاة فأخذ عائشة ردت عليها بأن هذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ده الرد لأصحاب الإيمان يعني واحد مؤمن تقول له أنت بتعمل أنت ملتحي ليه أقول والله ده سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يطمئنه ويسكت ويرضى لا أصحاب الزيغ في قلوبهم يقولوا أصلي الرسول كان ملتحي ما كانش عنده أمواس كانوا فقراء ومش عارفين اشتروا أمواس واحد تاني يقول له أصلي ملتحي لأن كانت قريش ملتحية والنبي صلى الله عليه وسلم عرب آه وال عندهم كان عيب قوي إن واحد يحلق زي الشنبات عندنا كده، فسنه إنك شنباتك في الصعيد، ده ده خبل، الذي يقول هذا الكلام لا يؤمن، هذا ضد الإيمان، لأن الإيمان يعني يقولوا إيه سمعنا وأطعنا، وقالت أم سلمة كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس أربعين ليلة لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس. فصل. الفصل ده بقى في المستحاضة ومن جاوز دمها خمسة عشر يوما فهي مستحاضة احنا قلنا لأئمة الأربعة على إن الحيض لا يزيد عن خمستاشر يوم لأنه لا يصلح أن يكون حيضا لا يصلح لعرفا ولا شرعا فإن كان لها عادة قبل الاستحاضة جلستها ولو كان لها تمييز صالح قبل ما نقرأ الكلام ده ممكن نشرحه كده بالبؤ عشان نقرأ طول. إن المستحاضة كيف تتعامل مع الحيض قدامها أربع أحوال الحالة الأولى أن تعمل بعادتها دي أول حالة تاني حالة أن تعمل بالتمييز إن لم يكن لها عادة ثالث حاجة أن تعمل لو العادة لها عادة وتمييز تقدم العادة خلاص يبقى أول حاجة لها عادة فقط دون تمييز فهي العادة الحاجة التانية لها تمييز فقط فيبقى التمييز ثالث حاجة أن يكون لها عادة وتمييز فتقدم العادة على التمييز رابع حاجة ألا يكون ليس لها عادة ولا تمييز فيبقى اسمها امرأة متحيرة ليحيقوا حكمها دلوقتي فهو بيقول أول حاجة هنا إن كان لها عادة قبل الاستحاضة جلستها ولو كان لها تمييز صالح يبقى هو جاب الحالتين الأولى الأولين والثالثة مع بعض كان لها عادة سواء بقى لا تمييز ولا لا تقدم العادة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة امكثي قدراء قدراء ده دليل على ايه تقديم العادة قدراء يعني وقت ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصل فإن لم يكن لها عادة أو نسيتها فإن كان لها دمن فإن كان دمها متميزا التمييز اللي هو بعضه أسود ثخين منتن وبعضه رقيق أحمر وكان الأسود لا يزيد على أكثر الحيض اللي هو خمستاشر يوم ولا ينقص عن أقله فهي مميزة حيضها زمن الأسود فتجلسه ثم تختسل وتصلي ده ثاني حكم إن كان ملهاش عادة ولها تمييز تمييز ده عبارة عن إيه؟ دم أسود ثخين منتن ثلاث صفات بتوع دم الحيض دم الحيض أسود وثخين ثخين متجلط ورائحته منتنة دول صفات دم الحيض إن وجدت الصفات دية والصفات دية لم تتجاوز 15 يوم يعني نزل عليها هذه الصف الدم عشر تيام مثلا إيبا هو دا حيضه إن لم يكن لها عادة الحديث فاطمة بنت أبي حبيش قالت يا رسول الله إني أصطحاد فلا أطهر فأدع الصلاة فقال لا إن ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي وفي لفظ إن كان دم الحيض فإنه أسود يعرف عن له رائحة فأمسك عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي ثم فتوضئي إنما هو عرق وقال ابن عباس ما رأت الدم البحراني عندك البحراني البخر. البخر يعني له رائحة منتنه بس الرواية البحرانية البحرانية يعني آه. فإنها تدع الصلاة إنها والله إن الدم بعد أيام محيضها إلا كغسالة ماء اللحم غسالة ماء اللحم البحرانية له رائحة كريهة يعني منتن يعني إنها إن الدم بعد أيام محيضها إلا كغسالة ماء اللحم يعني الدم اللي هو الطبيعي اللي بينزل كغسالة ماء اللحم يعني أحمر وردي مش منتن يعني. وإن لم يكن لها عادة ولا تمييز فهي متحيرة دي المحالة التالتة بقى أو الرابعة اللي هي ليس لها عادة ولا تمييز امرأة ليس لها عادة عادتها مضطربة ولا لها تمييز ماذا تفعل؟ تجلس من كل شهر ستا أو سبعا بتحرن حيث لا تمييز ثم تغتسل وتصوم وتصلي بعد غسل المحل وتعصيبه دي بقى المرأة اللي هي اللي بسموها المتحيرة المتحيرة لها أنواع كتير جدا الإمام النووي في المجموع ذكر أحكام المتحيرة كلها في أول باب الحيض وذكر ان الإمام الدارمي الشافعي ألف كتاب مجلة كامل في أحكام المتحيرة المتحيرة أنواع مش نوع واحد منه امرأة متحيرة في أول, حي في أول مرة تحيض دي متحيرة امرأة استحاضت في أول يوم قالها الدورة طب هي دي لها عادة على تميز ملاهاش حاجة خالص ده هي لسه أول مرة تحيض النهاردة فجالها نزيف فدي اسمها متحيرة ومنها النوع ده ان امرأة من هاش ولا تمييز واستحاضت ماذا تفعل؟ هتقعد ست ايام او سبع ايام بتحرن التحري انها قرينة يعني تشوف أهل, اهل بيتها يعني اختها وامها عادتها ست ايام او سبع ايام ما هو على طول عليها دم المستحاضة دية الدم بتاعها ما بينزلش خلص. ما خالص عندها نزيف زي فاطمة بن تابي حبيش كان عندها نزيف سبع سنوات هو الأمر دلوقتي نادر جدا المرأة مستحاضة لأن هي لو خدت بعض الفيتامين كاف والدايسينون والحاجات دي النزيف حيروح حاجات بتاعة التجلط ف... لا العداء أشد من التمييز أقوى من التمييز لأن النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة العولانية قال لها قدر الأيام التي كنت تتحدثين فيها ده عادة يعني منضبطة كل شهر بيجي لها يوم واحد ليوم عشرة كل شهر ويجي بعد ما تستحاض أقولها لا التمييز بتاعك هو الأولى طب التمييز جي منين ممكن التمييز يختلف الدم ده ينزل بعد, بعد ذلك أو قبل ذلك والله لو ت... لا هتقدم العادة آخر عادة عليها هي عليها آخر عادة قبل الاستحاطة زي ما هو قال كده آخر عادة لها قبل الاستحاطة خلفت إيه هو بص هو هي مستحاطة ولا حقا حائد ولا مستحاضة. لا بص أنا أقول لك على قاعدة حكم العادة والتمييز ده في الاستحاضة فقط ماشي؟ الحائض لها حكم تاني خالص امرأة غير مستحاضة كل اللي بينزل عليها ده حيض حتى لو اختلف حضرة بمثال مثلا امرأة حائض ماشي مستحاضة كان بيجي لها الدورة من يوم واحد لعشرة لما ركبت لا ولا ولا ولا خدت حبوب ولا خدت أي حاجة بقى بيجلها من واحد لاربعتاشر زاده حضها العشرة أيام العادة بتاعتها ولا لاربعتاشر يوم لاربعتاشر يوم لأن الحائض الدم معاها ماشي لغاية خمستاشر يوم حتى لو في غير معاده مش احنا قلنا المرة اللي فاتت الح المرأة الحائض هي شغله مع الدم كل لما الدم ينزل يبقى حيط إنما هقول لها بقى فين عتك وفين التمييز ده في المرأة المصطحاضة إنما المرأة الحائض ملهاش عداوة التميز هي طول ما الدم ينزل عليها يبقى بقى حيط بلقى للعدوة والتميز عند الاستحاضة فقط طيب نقرأ الحديث بقى حديث حمنة بنت جحش قالت قلت يا رسول الله إني استحاض خد بالك الحديث ده بيتخذ منه فوائد كثيرة يعني إحنا نركز فيه شوي قلت يا رسول الله إني استحاض حيضة شديدة فما ترى بها ترى فيها حيضة شديدة يعني فيها دم شديد قال أنعت لك الكرسف القطن فإنه يذهب الدم يعني ضعي قطنة فإنه يذهب الدم يعني الدم حينزل في القطنة يبقى ده امرأة عندها استحاضة خد بالك الحكم ده هو نفس حكم سلس البول لو واحد عنده سلس بول يحط منديل ورق أو قطنة زي ما الحديث قال قالت هو أكثر من ذلك يعني أشد من القطنة قال فاتخذي ثوبا قالت هو أكثر من ذلك قال فتلجمي يعني بالثوب التلجم هو تربطه قال إنما أثج ثجا فالثج اللي هو الدم المنهمر دم شديد مش الحج إنما الحج هو الثج والعج ثج يعني ذبح الأضاحي والعج يعني رفع الصوت بالتلبية فقال لها سأمرك بأمرين أيهما فعلتي فقد أجزأ عنك من الآخر فإن قويت عليهما فأنت أعلم فقال لها إنما هذه ركدة من ركضات الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة في علم الله ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي أربعا وعشرين أو ثلاثا وعشرين طبعا مفهوم 24 و23 لأن 6 وتيام بقيت الشهر 30 وصومي فإن ذلك يجزئك وكذلك فتعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهر لميقات حيضهن وطهرهن حديث حسن فالحديث ده فيه دلالة على أن المرأة الحائض هنا كانت متحيرة فالنبي صلى الله عليه وسلم وصف لها 6 ايام أو 7 ايام وتتوضأ في كل وقت صلاة في وقت كل صلاة يبقى اللي, اللي عندها سلس بول أو عنده سلس بول أو استحاضة عندها استحاضة لها حاجتين النبي صلى الله عليه وسلم قال أنعت لك الكرسف وتاني حاجة قال لي تتوضق لكل صلاة حاجتين دولت هو اللي يعمله يتوضق لكل صلاة ويضع منديل ورق في الثوب بحيث أنه لا يصيب الثوب من النجاسة وده دليل على أن الدم نجس ليه لأن أنا أعطي لك الكرسف لو كان الدم طاهر ما كانش أنا أعطي لها يعني أعطي لك عشان قطر لا يصيب البدن فلو كان طاهر لو كان تركه إيه المشكلة يعني شيء طاهر نزل وبعين الدم إحنا ذكرنا فيه أنه في جمع لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش وتوضأ لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت وفي المستحارة تتوضأ عند كل صلاة كل الأدلة دي صحيحة حديث حسن فإن قويت عليهم فافعليهم صح الأمر الأول اغتسلي حتى رأيت أنك واستنقأتي فصلي 43 الأمر الأول وكذلك ففعلي في كل شهر كان الأمر أنها تتوضع لكل صلاة وأن تجمع الصلاوات جمع صوري وتغتسل لكل صلاتين ماشي ده الحل وكانت هي اختارت الحل الثاني إن هي كانت بتجمع الصلاوات جمع صوري وتغتسل الجمع الصوري اللي هو إيه اللي هي بتيجي في آخر وقت الظهر تغتسل وتصلي يكون العصر ردا تصلي العصر صل الظهر في آخر وقت والعصر في أول وقت سمو جمع صوري هو في الحقيقة ما جمع إنما هي خدت الرخصة فإنها أخرت الظهر وتنوي بوضيئها الاستباحة يعني حدث دائم استباحة الصلاة يعني وكذا يفعل كل من حدثه دائم لحديث صلي صلي وانقطر على الحصير تطعيف وصلى عمر وجرحه يثعب دما ده صحيح ويحرم وطء المستحاضة لأنه أذى في الفرج أشبه دم الحيض. والراجح أنه هو لا يحرم دم وطء المستحاضة يعني هو بيقول أنه هنا ما دام الدم ياخد حكم الدم ودي من مفردات الحنابلة. والراجح أن المستحاضة لها أحكام الطاهرات يعني لو أن المرأة مستحاضة يجلز لزوجها أن يطأها إلا أن الصحابة كانوا يعني فيهم لا ده ضعيف روال إمام أحمد وحديث ضعيف ده خطأ مطبعي خطأ لا هل عندك روال بخاري؟ لا هو حديث ضعيف اللي في البخاري إيه؟ حديث تاني إن كانت إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كانت مصطحاضة فكانوا يضع يضعوا تحتها التصد وهي تصلي في الطشت حاطينه تحتها عشان يقع على الطشت ده اللي في البخاري إنما وإنقطر على الحصير ده ضعيف نعم اه حدث دائم يعني عنده سلس بول عنده انفلات ريح ده اسمه سلس دائم حكمه الحكتين اللي أنا قلتهم دولة إنه هو يضع منديل ورق ولكل صلاة اللي عنده سلاس بول او انفلات الريح طبعا انفلات الريح الريح طاهر هيتوضع لكل صلاة فقط وانفلات الريح معناه انه هو لا يستطيع ان يمسك ريحه مش يقاوم الريح لا عضلة العضلة منفتح منفرجة مش في عضلة زي زي المحبس بتاع الحمامات كده المحبس ده فوت اه لا مش عنده قولون ده مرض مرض ضعف العضلة بدل ما العضلة عضلة الشرك تمسك لا هي مهوية شوي كده فبيخرج منه الريح إيه زي اللي نايم آه فيخرج منه الريح دون أن دون أن يقصد لا يستطيع أن يمسك إنما بعض الناس بتفكر إنه عنده بول وعنده قولون وفيه وفيه مدافع دا دا مش دا مش مش سلسبول دا يدافع ويمسك نفسه بقدر المستطاع لغاية ما الصلاة تنتهي إنما اللي عنده سلس بول ده غير مؤخص تماماً اللي عنده انفلات ريح غير مؤخص تماماً يعني حتى لو خرج منه الريح في أثناء الصلاة آه نكمل بقى ولا كفارة لعدم ثبوت أحكام الحيض فيه وعنه يباح درواتاً يباع وهي الصحيح الراجح يعني إنما المذهب على الكلام اللي في المتن. وهو قول أكثر العلماء آه يحل الوطنة وعنه يباح الوط اه يباح الوط لحديث حمنا وام والنفاس كده خلص المستحاضه ودخل في النفاس والنفاس لا حد لاقله لانه لم يرد تحديده فرجع رجع رجع فيه للوجود وقد وجد قليلا وكثيرا لحد لأقل يعني ايه يعني انه فساء فرضنا طهرت بعد يوم بعد يومين بعد ثلاثه يبقى هي طاهر إنه فسأ نزل وما نزلش عليها دم تبقى طاهر ما فيش حد اللي أقله ورواية إن امرأة ولد ولدت ولدت على عهده صلى الله عليه وسلم فلم ترى دما فسميت ذات الجفوف امرأة ولدت العيل وما نزلش عليها دم خالص سميت ذات الجفوف طبعا الحديث ده شيخ الأماين بيقول لم ما أجده لا مش صحيح ها لا مش صحيحة لا مش موجود أصلا مش حديث نعم أربعين يوم بقى هنكمله وأكثره أربعون يوما أكثره أربعين يوم يعني أنت عندك من أول ما تولد لغاية ما بعد الأربعين يوم كل دي فترة يمكن أن ينزل فيها الدم النفاس طهر صحيح آه، الطهر فيها طهر صحيح ما ده الطهر يعني امرأة مثلا جالها الدم سبعة تيام أو, أو ثمانة تيام أو تسع تيام وبعدين طهرت عشر تيام وبعدين كملت تاني الدم تسع تيام يبقى العشر تيام دول طهر صحيح تختسل وتصلي فيه في نساء عندهم الاربعين, و... الاربعين يوم دول قطعية واحدة ما بتصليش الاربعين يوم حتى لو طهرت وده خطأ لا ده هي لو رأت الدم لو رأت الطهر قبل الأربعين يجب عليها أن تختسل وتصلي وإن نزل عليها دم تاني فده بقيت النفاس زي الحيض بالضبط سبعة أو عشر أي يوم أي أيام مش هتفرق. الطهر إيه علامات الطهر هي نفس علامات طهر الحائط أول ما طرى الطهر تختسل وتصلي وغالباً بتختلف المرأة اللي بتولد قيصري عن الطبيعي لأن القيصري بآه آه ببيشيل كثير من الدم والمشيمة وغير ذلك إنما الطبيعي بيبقى فيه بقايا دم كثيرة ممكن تطول فبتختلف من إما المرأة ترى الطهر تغتسل وتصلي لغاية ما ينزل عليها دم تاني في خلال الأربعين طب لو نزل بعد الأربعين تبقى بقى حكم الإيه لا لو لو انقطع الدم وبعد نزل بعد الأربعين هتبدأ بقى كأنها حائط من الأول طب فرضنا عدى ال 40 فرضنا هي المفروض يوم يعني نفاس 40 يوم وبعدين لقيتي 41 و 42 و 43, و 43 والدم بينزل ده اه خدام قال في حالتين الحاله الاولانيه ان ده يكون ميعاد حيضها قبل الولا قبل الحمل فتفتكر إن كان ده ميعاد حيضها يبقى لا لبست في النفاس النفاس والحيض ورا بعض طب لو فرضنا ده مش ميعاد حيض يبقى ده استحاضة تختسل وتصلي حتى لو نزل على الدم حتى لو مميزة حتى لو مميزة نعم العادة تمشي على العادة بتاعتها بقى القديمة تعرف زينها إيه ب بال بوقتها. بوقتها يعني مثلا عضرب مثلاً امرأة كانت بضحية يوم واحد في الشهر وبعدين انتهى ال الأربعين يوم بتحها يوم 30 في الشهر اليوم 30 في الشهر بتاع النفاس فدخلت يوم واحد ونزل عليها إيه لسه الدم بينزل عليها هنقول لي خلاص ده هو ده ده ميعاد الحايده بتاعتك القديمة فيبقى هو ده الحق الحيط يبقى الحيض اه ما طهرتش ممكن ما تطهرش ممكن النفاس يخش الحيط يخش في النفاس على طول ورا بعضه لا النفاس ما بيزيدش عن 40 تلاتين يوم نفاس والباقي لا النفاس أقل أي حاجة ينزل قبل الأربعين نفاس أي حاجة يعني لو طهرت بعد التلاتين ونزل على دم برضو يبقى نفاس آه. أه؟ وأكثره أربعون يوما قال الترمذي أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على أن نفساء تدع الصلاة أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك أن ترى طهر قبل ذلك قبل الأربعين ترى الطهر يبقى إيه تصلي فتغتسر وتصلي قال أبو عبيد وعلى هذا جماعة الناس وعن أم سلمة رضي الله عنها كانت النفساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تجلس أربعين يوما حديث حسن ويثبت حكمه بوضع ما يتبين فيه خلق الإنسان ولو خفيا وأقل ما يتبين فيه إحدى وثمانون يوما آه. أقل يثبت حكم النفاس إمتى يعني امرأة سقطت أسقطت الجنين إمتى يثبت حكم النفاس هو بيقول هنا بوضع ما يتبين فيه خلق الإنسان ولو خفيا وأقله يتبين في إيه 81 يوما 81 يوم لأن الإنسان يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة وبعدين 40 يوما علقة وبعدين أربعين يوما مضغة فيبدأ المضغة امتى في واحد وثمانين والله عز وجل سمى المضغة خلقكم ثم يخرجكم طفلة صح خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علاقة ثم يخرجكم طفلة فالله عز وجل سمى اللي بعد العلاقة إيه طفل فيبدأ الطفولة من إيه من بعد العلاقة يعني من أول واحد وثمانين يوم فبناء على هذه المسألة لو المرأة سقطت في اليوم الستين تبقى داني فاس ولا لا لا لأنه هو أقل حاجة 81 يوم يبقى ده ده هي أصلا نزلت الجنين السقط ده وهو لسه علقة دم ده هي أصلا ما تعرفش أحيانا كثيرة بت... بت... بعد 60 يوم هي مش عارفة أنها حامل أصلا بينزل الدم في كتل دم وتنتهي لا تعرف منه شيء بيبدأ يتخلق بعد 81 يوم لو امرأة نفساء سقطت عند تسعين يوم يبقى دي نفساء ولا لا نفساء يبقى كل الدم اللي حينزل عليها ده نفاس تاخد حكم النفساء نفساء لا تصلي ولا تصوم لا يطأها زوجها حكم النفساء طب في اليوم التمانين وسقط يبقى مش نفساء في اليوم الواحد التمانين تبقى ايه نفساء لان اربعين يوم نطفة نعم قبل التمانين ما حينزل منها علاقة ده بنص الحديث إن اللي حينزل منها علاقة دا اللي حينزل منها قبل التمانين ده فساد ما لش حق تغ لا تخت تصلب حتى نعم لا من أول الوط مع... ما تعر ما عرفش الزوج الوط إمتى يبقى من أول انتهاء الحيض يبقى من أول انتهاء الحيض خلاص؟ لأن غالبا من أول انتهاء الحيض. بس لو فرضنا الزوج عارف خد بالك السنار ده ما, بي ما بيديناش عمر الجنين الحقيقي إنما بيعطينا عمر الجنين التقديري لأن السنار بيحسب من أول الحيضة ما تنتهي إمتى؟ أو بتبتدئ حتى إمتى؟ لغاية دلوقتي ولك ودى عمر الجنين إنما في فرق هضرب لك مثال مثلا رجل مسافر ماشي والمرأة طهرت يوم اتنين في الشهر وهو رجع من الصفر يوم عشرة ووطأها يوم عشرة يبقى فيه هنا 8 أيام حضفهم على عمر الجنين ليه ما هو فيه 8 أيام يقينا ما كانش جنين الثمان أيام بيتضافه في الايه في الصنار فالتمن ديه الراجل بيحسبه طفارات ما مش عارف يحسب، يحسب من اول يوم طهر لان ده اول يوم يمكن ان يكون الجنين فيه خلاص يبقى تحسب من أول يوم طهرت فيه بتحسبه وتعدي 81 يوم يبقى 81 ده هو الفيصل بين ال النفساء وغيره والدليل هو قال هنا أنه هو بقى أصبح الأدلة على أن 81 يوم حديث يجمع عاديكم في بطن أمه النطفة نطفة يعني مني وبعدين علقة يعني دم وبعدين مضغة مضغة يبدأ يتخلق المضغة كمضغة الأكل لها تفاصيل والدليل المضغة ده حديث الآية أن الله عز جعل بين العلقة بعد العلقة ثم يخرجكم طفلة ثم ليتبلغوا أشهدتكم <تصفيق> لا ده حكم حكمة في الطالة الفترة وما وصلش 80 يوم حقعتها من الصالة ازاي وتصوم ازاي لا لا هي مطالبة بأول يوم تحكم في نفسها هي 80 يوم منين يوم يمشو يوم يحسبها هو من أول وقت الدورة شوف تفتكره بوضع ما يتبين ما يتبين فيه خلق الإنسان ولو خفيا وأقل ما يتبين ما يتبين ما يتبين فيه 81 وثمانون يوما وغالبه ثلاثة أشهر قاله المجد وابن تميم وابن حمدان وغيره المجد اللي هو أبو البركات شيخ جد شيخ الإسلام وابن تميم وابو تميم حسن بن تميم ده من المتقدمين وابن حمدان أيضا من طبقة المتوسطين عند الحنابل ا ها ابن تميم اه ما ابن تميم الحسن بن ابن تميم ده من تميميه لا ابن تميم ابن تميم حسن بن تميم ده من طبقة المتقدمين دم الفساد لا ما فوش غسل لا لا لا هو وضوء لكل صلاة زي المستحاضة كده حكم ويا جزل وزوجها نياطه نتطرق لمسألة تانية بقى اللي هو الإجهاض ده السقط طب الإجهاض الإجهاض يا إما هو نوعين إجهاض طبيعي والمرأة هي اللي بينزل عليها الإجهاد اللي هو السقط وفي إجهاد ب... هي اللي تجهد نفسها إيه حكم الإجهاد وهل ياخد نفس حكم النفساء ولا لا المجمع الفقهي قرر بأن الإجهاد له ثلاث أحكام الحكم الأولاني في الإجهاد ان هو قبل الأربعين يوما قبل الأربعين يوما اللي هو في حكم النطفة فقال أن هذا حكمه حكم العزل يعني الحكم يدور بين الكراهة والجواز الإجهاض قبل 40 يوما الإجهاض ليه تلقت أحكام الحكم الأول ان هو من يوم واحد إلى يوم 40 يعني المرأة حامل قبل 40 يوم ده حكمه حكم النطفة حكم العزل يجوز للرجل يجوز للمرأة الإجهاض قبل الأربعين أو يكره على حسب الحال إن كان في حاجة يبقى يجوز ما كانش في حاجة يبقى مكروه يجوز آه يجوز الإقاط قبل الأربعين ده قرار المجمع يوم أربعين على الصنار خد بالك الصنار في احتياط على فكرة الصنار في أيام احتياطية لأنه بيحسن من بعد الدورة وفي أيام ممكن ما يبقاش فيها حمل بعد الاربعين بقى ليه حكم تاني حوله دلوقتي خلاص يبقى ده اول حاجة قبل ال الاربعين الحكم يدور بين الجواز والكراحة على حسب الحاجة يعني. لو في حاجة يبقى جائز لو ما فيش حاجة يبقى مكروه. زي التشوهات الجنين عندها سكر والجنين حيتضرر بتاخد مضادات حيوية شديدة وهي الجنين حيتضرر كده يعني أو ضعيف والدكتور أو احتمال كبير يتشوه كل دي حاجة يجوز لها أنها تجهد فيه الحاجة التانية بقى أو الحكم الثاني من بعد الأربعين لغاية يوم 120 من بعد الأربعين ليوم 120 يحرم فيه الإجهاض يحرم فيه الإجهاض ويجوز للحاجة جوز للحاجة يعني في تشوه للجنين أه في تشوه للجنين يجوز يبقى الحكم ده ما بين التحريم والجواز الحكم الأول كراه والجواز الثالث بقى بعد المية وعشرين ده يحرم ولا يجوز الإجهاض فيه من بعد مية وعشرين يوم الغط الآخر ده لغط فيه قتل نفس فيه يحرم ولا يجوز وفيه الدية والكفر الديه والكفارة ده بقى يحرم سواء لحاجة أو لغير حاجة يعني نفترض لأن القلاصة تنفق في الروح كأنه حي راحت بعد المئة وعشرين يوم الدكتور قال لها آه بعد الأربع شهور الدكتور قال لها ده فيه تشوهات هل يجوز للمرأة أنها تنزله ولا لا؟, لا لا يجوز حتى لو قال لها حيموت إيه؟ اللي هي ايه الدية دية الغرة غرة الجنين عشر دية أمه آه الأم قتلته خطأ كأن حكم الخطأ حكم خطل الجنين اسمها الغرة عبد أو أما أو عشر دية الأم العقيلة،, العقيلة تتفحها واللي بياخدها الورصة إخواته أو الأب ما كانش أمرها في كده لو ال لو الورثة سمحوها خلاص هي ورثة بس تسقط وورثتها فيها يعني تسقط حكمها فيها عشري دية الأم يع ااا دي دية أمه يعني حوالي مثلا عشرين ألف جنيه ولا حاجة مازدوج ممكن يكون أمرها روخر عليك الفاره <تصفيق> للعيال بقى للعيال للعيال الكفارة هي دد ددية كفارة صيام شهرين متتابعين لز للي لو هي فعلتها بإذن الزوج لاتنين عليهم كفر لو هي فعلتها بغضون إذن الزوج هي عليها كفارة شهر صيام شهرين متتابعين والدية تعيديها عرفيتوا تعمليه دلوقتي <تصفيق> آه لا كل واحد دية لما عندهمش عيال يعني هو ده الجنين الوحيد هيبقى شوف الوارس مين بقى أقرب أقرب وارث عمه مثلا حظه بقى الطبيب لو أمرها بذلك هيقع للإثم برضو بص ما فيش حاجة اسمها أمره ده قتل نفس عليك كفارة برضو لا لا لو سمحها خلاص لو مع السمح خلاص طب بس عشان خطر ما نشعبش في احكام القتل احنا ده حكم قتل جنين حق نفسي حق نفسي ده بينه وبين ربنا انما هي حقوق الادمية دي تتخلصها الله اعلم ده الاقرب الوارث خلاص يا اخوانا يبقى بعد المية عشرين يوم ده قتل نفس لا يجوز حتى لو ان الجنين حتى لو ان الجنين فيه تخلق تشوهات بالظبط كده كأن واحد عنده سرطان وبيموت وبتنتجي مطلع مسلس وقتله تقوله بتقتله ليه والله أنا برحمه هل يجوز ليه كأنك تفعل ذلك لا طبعا فهو كذلك ما مدام يتنفق في الروح بقى حكم حكم الأدمي يحرم قتله ولو خطأا فبعد المئة عشرين يوم لا يجوز حتى لو إن الأمة هتموت حتى لو الأمة هتموت قال لها لو أنت هتموتي برضه ما ينفعش تنزله لأنها نفسها مش أولى بها من نفس إيه جنين لا ممكن ممكن موتمم موت الجنين لا يبقى لا, لا يجوز لها انها تقتل الجنين علشان قطر تنجي نفسها ما ينفعش تنزله اهو شفت وهو لا هو ما نزلهوش صح ما سمعوش كلام الطبيب ولا الأمة ماتت ولا الجنين مات مش مشكلة غير معاده ما, ما هو غير معاده مش مشكلة خلاص يبقى دي الأحكام التلاتة للمجمع ذكرها بعض الفقهاء بي بي بيحكموا على بعد الاربعين يوم بالدية قد تبقى لك فبعد الاربعين يوم ده في خلاف هل عليها دية ولا لا نكمل بقى فإنت خلل الاربعين نبقى فاطر لكن يكره وطؤها فيه. ده احنا ذكرنا الحكم ده. قال أحمد ما يعجبني أن يأتيها أن يأتيها زوجها زوجها على حديث عثمان بن أبي العاص أنها أتته قبل الأربعين فقال لا تقربيني. ومن وضعت ولدين فأكثر فأو ضعيفة. ومن وضعت ولدين فأكثر فأول مدة النفاس من الأول كما لو كان منفردا. مسألة دي مسألة متخيلة شوية. واحدة حامل في توأم. وبعدين ولدت عيل ماشي وبعد أسبوع ولدت التاني نحسب الاربعين يوم منين هو هنا بيقول من الأول ماشي والراجح إنه كل واحد لها اربعينه واخد بالك لا مش هتقعد تمانين يوم هي السبع تيام دولت هيبقوا نفاس وبعدين أول ما يتقعد الاربعين من جديد خلاص يبقى سبع واربعين آه يكره وطوا فيه ماشي بس جائز يعني فلو كان بينهما أربعون يوما نفاس للثاني ده على المذهب أنه قال الأربعين يوم التانيين ده مش نفاس لأنه هو أربعين بس والراجح أنه على حسب كل عيل له نفاسه لأنه تبع الأول فلم يعتبر في آخر النفاس كما لا يعتبر في أوله لأنه نفاس واحد من واحد فلم يزد على الأربعين قال أو في الكافي وفي وطء النفساء ما في وطء الحائض من كفارة قياسا على الحائض ويجوز للرجل شرب دواء مباح يمنع الجماعة وللأنثى شربه لحصول الحيض ولقطعه يعني يجوز للمرأة أنها تأخذ حبوب تقطع الحيض من أجل مثلا تعمل عمرها من أجل تصوم أو تطوف كل ده جائز لأن الأصل حل حتى يرد التحريم ولم يرد لنزول الحيض الدورة تأخرت عليها وهي عايزه ينزل الحيض عشان خاطر تستريح من الالام الشديدة قبل الدوره نكتفي بهذا القدر سبحان الله كفور